إن الساعة لآفية لا, لا, لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهَّهُ الذي جَعَلَ لَكُم الليلى للتَسكُنوا فِيهِ وََّهارَمُ بصرَ حمَّابُ الذي جَعَلَ لَكُون الليلى للتَسْكُنوا فِيهِ وََّهارًا ذَسِرَ إِ اللهَّهَ لَذو شَضلٍ عَ الناسَّاسِ الناس وَلَ أَكسَرًاَّ سِلََا يَشكُرون إن الله لذلك حضر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله فانى تؤفكون فانى تؤفكون فذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجرحون فذلك يؤفك الذين كانوا اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ هو الحي لا اله الا هو هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين فدعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجائني اليبينات من ربي وامر قُل نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجائني اليبينات من وامرت أن اسلم لرب العالمين وامرت ان تسلم لرب العالمين